قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن صُخْرٍ سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَقَاطِعُونَ الْعَذَابَ لَنِيب وفي موسى إذا رسلناه إلى فدعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر نوم جنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مريم وفي عاد إذا عليهم الريح العقيم ما تبر من شيئ نتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا على أمر ربهم فأخذته صاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا وقوم لوح من إنهم كانوا قوما وإنا ومن كل کئی وَخَلَقْنَا ذَكَرَ وَأُنْثَى لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر نوم جنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن إِلَّا الْقُوَّةِ رو فَإِنَّ لِلَّذِينَ سیل ب يُسْتَضَلُّونَ بِأَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ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 يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ جَهَنَّمَ نَمَدَّعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ لا تُبْصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاتهين بما آتيهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَا وَأَمْدَدْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِئٍ بِمَا كَتَبَ رَهِيمٍ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَادَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُمْ فِيهَا وَلَا تَاثِيمٍ